الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يا نبا الرحمن الرحيم في ذكر النور بعد 2000 و 5000 لله وحده علمه وحمده هو النبي الانبياء حجر الله ومعده النور قال الخطيب محمد بن أبو ابو الهيثم إخوة الإيمان والآن العشرين الثلاثين بعد المائة الثامنة على واحد تحت عنوان من منهج الخوارج تم هذا المجلد في اليوم التاسع والعشرين من جماد الكولة 1416 جريد الموافق بالثالث والعشرين من السهر العاشر 1995 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا سؤال من في البعض وآلوا فيما يخص الوضع في جزائر مكسفة في هذه بهذه المترة الأخيرة شيء خافة مما من ثاني كوالك وفتن حيث صار الأمر للتخزم المتفادرات التي تؤدي بحياة عشرات من الناس أكثر من الأبنياء وفيهم من نساء وأكثر ومن تعلمهم وحيث سمعنا بعض الناس اعتبار أنهم عن سكوته العلم والمكتين من المشايخ اعتبار عن سكوتهم وعلى المستكلم والإنكار لذلك هذه القصصات الغير الإسلامية ونسلوا اخبرناهم برأيه في العلم ورأيكم في المسألة لكنهم ردوا بالجسر مما يقولون له أو مما تكونون له وعدم وجود الاسطرة المنتشر الحق في المسألة ولذلك نسلوا ترسل السؤال بهذا المسؤول الفرير الحكي يكون على بلينة من رأيكم ورأي لأن تنفضون علم تبين شخص القضية وكيف يعرف الشخص فيها عندهم ليس يخلح لا يخلق الآن او نشرح له شيئا ما يبغان إن الحمد لله نحمده نسبعين ونستقره ونحن من الله من لشرور ومن ونسيئات عمامنا من يهدي الله فما مذل له ومن يهديه فما هادي له, له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ كَأَنَّمَا هُمْ فِي غَشَاءٍ وَلَمْ يَنظُرُوا إِلَىٰ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنَ الْمِثْلِ وَإِيَا الَّذِينَ آمَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَيَقُونُ قَوْلًا سَبِيلًا يُصْلِفْ لَكُمْ عَنَى لَكُمْ وَيَخِلْ لَكُمْ جَدُودَكُمْ وَمَيْجُفَرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُفْتَقَهُ فَعْلَ فَيُدًا عَدُوكَ أما بعد فإن خير كلام الله وخير الهدن أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل مصدفة الجدعة وكل جدعة الضلالة وكل ضلالة الضمار أجزاء يا رباك خيرا أشرت بأننا كنا نتقللنا في المسألة وذكرت بأننا نرغبونا بزهد ودرور علم إذا كان الكلام ينظر لمن في ينظر فيه العلم ومن يقابل من لا علم عنده مثل الرب والجهد لن بيت الكلام في نجد لكن نحن ندعو لمن قد يكون عنده شوهة بأن عامل من يفعلونه أمر جائل الشباب وليس بإخناه ذوي والجهد وإنما بإقناع قد يتربطون في قبول أن الذي مليته هؤلاء مرتدون وأنه مليه مشروط فنبدلوني قبل الظهور بشيء أبصير حين أن ننكر وذكر بقول اهل العمي ما همي على هاسي الزبو فارج الصلاة التي على غيرها وغيرا اهل الانيسة في هذا لأنها ردكم هذا أساس الشرق الذي وف عليه الشرقين ومثل قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة لمن أولو أولادو ألفنا صلى المصدي بدون ربو ونأبوني على فاسحة وفاسحة كانت فرقة الشريعة بالعام القديم شيء كثير وكثير جدا فنفر نكرنا دائما وآبدا بأن الخروج على الحكام ولو كان من المفتوء يكف به لو كانوا من المغفوة بكفرهم أن الخروج عليهم ليس مشروعاً اتواقاً ذلك لأن هذا الخروج إلا كان ولا بده ينبغي أن يكون الخروجاً فائماً على الشرع كالصلاة وما آلهاً فينا ويطور يكون على الطهارة وهي ونحن نستجد في مثل هذه النشأة بمثلكم سوالك وتعالى وقد كان لكم في رشول الله نصفة حسن إن الدور الذي ينجد المسلمون اليوم من تحقهم جعب الحقيام وعلى اقتراض أنهم أو أن كرسهم كثم كرسة لكفر المسيكين طبعا إن وصربنا هذه القرية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكولون من هؤلاء الفكار ونقول الكفار مجاراةً لجماس التكفير زوراً لا معنى لأن لنعفي ذلك التفصيل المعروب نقول ان الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء المكان لا يخوز عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام بما يسمى في عشب اهل العلم بالعصر البكي لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواريب الكافر بشكة والتي كانت تأبى أن تستجوها للعلوم والرسوم عن الإنسان وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله حتى أن أنه أبو وفي آخر ورق من حياته قال له لولا أن تعلمني بها قومي لأقرأت بها عينك وعث الكفار في كفرهم أول ما نجوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش تحتهم والنبلاء ولا يتكلم معهم إلا أن يعذب وحده ولا شمل فلا من النبني بالموت طابع الأحكام الشعيرة وبدأ القتال بين المسلمين وبين المسلمين كما هو الشيء المذيع أن ما أهل عابد لم يكن هناك خروج كما يبعى من المسلمين في غير ما بلد إسلامي الخروج ليس على هدي رشون عليه السلام الذي بنظم لأختبار به السامحة لقد كان لكم في رسول الله بسرط الحزن فالآن كانوا في الجزائر هناك طائفة تاني فأنا اهتمل على الظرفة إذا كنت أنت أو أحد العاملين على بيلة من الإجابة عن السؤال الثاني أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفة تاني أو أكثر مو رسولة أبدون يعرضوها أن السكان من ذلك يلاعظ مثلا هذا وهو في جمع التكفير نعم بيسي الإبقادة المفترض لك بيسي بيسي بيسي لكن أبا شانه وعنات أنه جمعا طفعاً أنا كنت متسدن أبا خيراً هذه المفترض أنا أعرف أن الأسطور من وجود أكثر من جمع مسلمة منها ونسبب الغاوة من هذه الغاوات الخروز أم الحاكم طرع ينقض على الغاوات الحاكم من هذه الطائفة التي تعلن إسلامها ومحاولة عام الحاكم الكاثر من هل طرع حتى تتفق هذه الطائفة الثاني طباً عمنا إلى ثانث سنة طائفة أخرى ويخيرون حقن الإسلام الذين يقاتلون من سيقع الخلاف بينهم أشياء موجود مع القصر للشبيل في الله الإسلام يا الله الإسلام يوم الأقامة في الله الإسلام كانوا فعلا في شبيل الإسلام والقضاء على الشيء الأولى أما تعدوا يخبرون على السوميليا وهي الأعزاء التنقائم يوجود بلتنا الكتاب وربادهم يقرب بعضهم حذور البعض فإن كل من خالف هذا الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عقبة أبه إلا خطبة وهذا الرسول فعصباً في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولاً دعوة التوحيد. ثم فردهم ومسلمين على أساس الكتاب والسلحة وأهدنا نقول نحن إشارة إلى هذا المعصنح بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التسخية والتربية لطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملكة من هؤلاء المشهدون أن يصيدوا أمة واحدة وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإشداء الحقا وأن يتخذ الوسائل التي تنتهد له إقامة حكم الله في الأرض نعبد أن يقتدي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً ورسوباً حكماً ورسوباً بهذا رح نقول في تغمهخة سواء في الجائر أو في مصر هذا خلاف الإشلام يعني يأمر يأمن بالتفصية والترب أقول التفصية والتربية بشدد يعرفه أهل العلم نحن اليوم القرن الخامس عشر، وإحنا هذا الإسلام كما جاءنا كل هذه القرون الطويلة لم نارس الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك الإسلام النبيل آتا وكله. واشهاره هي هو الذي أيضا أكله من امره من امره في سنته او مبان وكوله واشاره هو ان اخر امره كما قال عليه الصلاه والسلام كل كلمه لا يدرى هل في اوله ام في اخره ها الى راجه القوم ما على هذا الخير الذي أشعر فيها المشكلة على الشراث في هذا الحديث وفي الحديث الآخر دوليه منه أشهر لا تجاب طائفة من أمة ظاهرها من عن الحب لا يضر من خالق عن حب يتعب الله أقول لا بريد بهاتين كلمتين أن يفضح الملايين الممينة من المشهدين قد أضموا الإشباب مفتاً وربه أو كسه، أنا أعلم بشأن بسكتة لكننا نريد لهؤلاء الذين يسمون حقا أولا بترجحي مكوشه ثم بترجحي من قلوب ذهن ثم هم ما يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو بصراه أو ما لا عليه إلا في الشرع المنطقي بهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه مكلابات في التقام حتى الجهاد الأوالي كنا نحن نجيبين له أو غير مستكشرين بعراقه بأمره لما وجدناهم خمسة أحزاب والآن الذي يحكم ولذي قالوا ضده معروف بأنه رجال السطولة مثلاً والقصد أن من جهزة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف حيث أن الله أبو عزيز ذكر من أسباب الفشل هو الطبعج والاختلاف ولا تكونوا من المشركين من الذين ترقوا دينهم وكانوا مشيرا كل الهزب من ما لديه الطيران إذا كانوا مشلقون أن فتهم شيئا لا يمكن أن ينتصروا لأن هذا التشيء وهذا التطرق عندما هو دليل الضعب إذن هذا الطائفة المنفوعة التي تريد أن تقييم دولة الإشتان بهذا أن تتنفشر بكلمة وأعتبوها من العصر قال أحد الضعاب ولكن أتباعه لا يلتعبئنه كما أوى قوله أقيل مبارة الإشتاء في قدوبكم وقب لكم على أرضكم فرسم الشاهد أن لا أقول الجماعات التي تكون بهذه الثورات بل أستطيع أن أقول لأن كثيراً من هدوس هذه الجماعات لن يطبقواها بالهكمة التي هي تأني ما نقوله نحن في تلك النظرات التصفية والتربية لا يكون لعد بتصفية الإشلام بما دخل فيه مما لا يردون أن ينسد إلى الإشلام في العقيدة دي. أو في العبادة أو في السلوط لا يفققوا هذا التصفية لنفسهم صدماً عاماً يفققوا التربية في ذويه فمن أين لهم أن يفققوا التصفية والشربية في الجماعة التي هم معها أماها إذا الحكام أقول إذا عرفنا بشيء للتفصيل بلك الكلمة ما بنى على فاسد فجوابنا هو بالإذن أن ما وفي بصر غيرها هو السادق أولا ومخالف بأحكام الشريعة غاوةً وحصولاً ثانياً لكن ما ضد عبد المشيد من التصغير السؤال نحن أن الشار الحكير بما فيه من عدالة وحكمة مها الوزاة المسلمين الأولين ان يتعاملوا في رجلهم للنشاء فنهى القتل النساء، وعن قتل الصديان والأطفال بل ونهى القتل الولايات الذين المنقلون على ربسهم لعبادة ربهم دعموا وهم على شوك وعلى بلال نهى الشار الحكيم القادة المسلمين أجابوا لهذا لتطبيق أصل من أصول إسلام الله ورهو قوله في ذلك تعالى في القرآن أن من نبأ بما في صوت كنوزه وإبراهيم الذي وفى أول تجوا جرت وجاء أخرى وليس إنسان نساء فهذا الأقوال. والنسل والرباء الذين يدوسوا لما أعوذى لما أعوذى فقتلهم لا يدير شيئاً جاء في بعض الأحالين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناساً للسلمين على شيء مسأل قال لهذه المرأة قديمة قال الله عليه وهنا نأخذ حكومي المتقابلين أهدون وصدقوا الإثارة إليه ألا وهو أنه لا ريوز قتل النساء لأنها لا تقض لكن الحب الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوى يقاتلنا المسلمين في جيش المحاربين أو الفارعين فهلهم يدود المسلمين أن يقاتلوا وأن يقتلوا هذه المرأة التي شارف قريباً يتعافي القتال فإذا كان السؤال هو أن هؤلاء كما يتدون كم بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشباياها من ليس عليه المشؤولية إطلاقاً في أحكام الشراء فما يكون هذا من في شيء إطلاقاً لكن أقول أن هذه جديدة من كردية أخبرها هو هذا الذي ما عليه ببعض سنوات ولا أجداد الأمر إلا شوها لهذا نحن نقول إن من الأعمال بالخواتين والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كان قائمة على الإسلام نعلمنا على أخذها مصدر بل سيتباك برد إلا الخراب والدمار خمدر بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الثاني فبنسبة مع الشيخ علي فإنه لا يعلم عنه لا يعلم أنه شيء في الوقت الموجود لما أريتموه من العاهز الذي أخذه الشيخ علي بالحاج منكم في عالم اخراجه لناس وقد تعبد على ألفناس الكثير من الجزائر للتفاؤل عن ما في هذا الشريط وضعورة والأمة حتى يوضح الحق الذي فيه وخاصة أنه أمر متعلق بحق وبعضه ومحشه أمة وشعر لأكمله ولم تتلّمنا الشيخ عبدالينا عن إخراج الشريط فتعلّق الأمر بكم أي بشيخ محمد بن من ألباني وبالشيخ أبو ظالك محمد بن شطرة أما الشيخ أبو ظالك فقد خبرناه بذلك فأدّل القبول وضبع وقال على الأحد المترو أنه باضي وفيه كثم للحق وبقي أقول إن هل أنت موضح على إخراج الشريط؟ أنا قد واشه وكان واشه اني لست صابرا ما فيه من المسائل هو مجند عندك طبعا بتفكر اني راح اخذ التفسير ها ودلف اكثر موضوع صعب انحاح وبينه امامكم اخيرا طبعا انتوا تطلبوا لي يعني ماذا أن قال لا انا كنت اسجل قال احب اني اعمل الشغره وكذا ايضا وقت التاليه قال بيقولوا الشيخ الشيخ عبد المالك الله يرحمه الشركه اللي عندك وانا ما قلت كلام اه بس قلت لكم مره انا مالك حتى انا ما هذا الموضوع هل يذكر الكره في نادي الثروتات نعم على هذا كان مشكله ما لا مشكله شككوا تبعين لعلم الحجة، ويجعلوك أنه هو الشيخة هو الناهد. بلاه، لو لم يكن نكبة العالم كما يقول خورا وجود الإخراج معنا الأمازيغ تعلق بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب أن أبو ماليس هذه الكلمة التي قالها هو حوال جدا طبعا أبو ماليس يعني ما سمعت الشريطان ها؟ ملعب كل حال إن بغير نتبارس أبوه إن شاء الله لا ترسو ما ماليس ما عندك عليها ما شاء الله شكرا أنا كما قد تسأل القصر وما زلت تسأل عن خوارج يسمونه خوارج السيف او ما يدرون الى مثل هذه الكلمة قد جلت وقلت في اناس كتبوا في منهج الخوارج منهجه فوجدت من بعد استقاعي هذا يعني المنهج انه على منوالي خوارج اهل الطرون الاولى كما بدالي وأكتبت كلاما لعلي أن أقتصر على الخائدة منه إن شاء الله كالآن خوارج العصر ينقلون عن الثلاث أقوالا مبدوغة مقروعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون الثاني أو الثالث من الأول التقويل عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها وتقصدهم ما لم يقصدوه في اقوالهم امينهم ينقل معتمدا اقوال السلف اعتضابا بها ليس اعتمادا عليها بحيث اجمال سمتها وعدم الضيضاح في حيثها واضح واري الطريق الوحيد المطبض عندهم في منهجهم واعلانه واشهاله الموضوع الذي أرحبته يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن مدهج السبب كان بما كتبته هنا أن من مات مقرم بالتوشيد ولم يعمل فيه قضاء وأول من مقضاء التوشيد هو الضرار لم ينفعه هذا الجفرار هذا كلام خوار جاء النقطة الثانية أن أطل الإيمان ابتداءاً هو الإقرار والتصديق. فمن لم يأتي بمقضاه انقضى هذا القطل الذي دعمه صاحبه أن من شابه الكاثر بفعله وإن كان من لي وإن كان من لي متأولاً بفعلته أن من شابه الكاثر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان من مهما كانت متأولا ولو كان تأوله غير, غير سائغه، فإنه بمشاهده يظهر بهذا القول أو الثاني النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوحا أوه كتاب الله مكتوعة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني ذليلا يفهم القارئة أو الثانية له أنه صاحب حجه أضيع كذلك في منأر الحضور الجهلة ان من كان معذورا بالجهل هو الذي لم يقبل الشجع سواء كان عقريا او لأقليا. أنا سأرد واحدة واحدة في كل شيخنا. خير سبب. نحن ندخل سؤال أي ما هذا؟ أي؟ فلسفة. طبعا الموضوع صحيح على هذا الشيء لا لا. شو السؤال هو شو السؤال شو السؤال؟ ما هو سؤالك يا سؤالي ألي ونما أخذات المحاورة وعن كنسلات حد المحاورة ما هو سؤاله ويمبين كل سؤال يعني بحاجة إلى توجيهه وسماع راضي أما إذا كان أمرا مفروخا مرارا وتكرارا فهذا ينبغي أبدا نوجيهه وما ما هو أهم منه هو سؤالك السؤال الأول لا. هل صحيح أن من ماذا على التوحيد وإن لم يعمل بمكتبار وأول مكتبار التوحيد إقامة الصمت هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا الثلق وفرق بين الإيمان وبين العمل جعل الإيمان شرق شماء جعل العمل شرق شمال الإيمان ولن يجعلوه شرط صحه خلاف فن الخباريش وبهذا الجواب وقلقوا لكم في تأويلهم لقوله الله عليه وسلم انها كلمة من لم يعمل او جنر من لم يعمل خيراً قاد ليست على فاهرها طيب ولما يا لانها جاءت من باب إخخام القارئ أنها من جملة نسي كمال العمل ليس جمسي اه اطور السؤال ما الدليل الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وغيننا مصرات من تركها فقد كفى هل الكفر حينما يطبق يراد به الكفر المقارن للجلة لا هم يقولون لا لكن ما قرأت ما ليه ما ليه اذا قالوا لا فما هو الحد القاصل بين كفر في نصف ما ايو خالد انه كفر ردة وفي نصف اخر ليس كفر ردة وكل من الامرين المذكورين في النصطين عمل ما الفرق من هذا ولا لا كثير جدا يقول النصطين عندهم جزء أولاد أن من ترك جزء العمل ليس كما ترك كل العمل أو أن من شابه ببعض الأعمال الكافر ببعض أعمال الكافرين ليس كما يشابرون بعض عالمهم الذي نص عليه الشر أنها كف تخرج من الملة. هل أجبت عن سؤال؟ هذا جواب؟ لا ما هو الجواب؟ أنا هل أنا أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جوابهم هو جواب سؤالي لا أنا أريد, أنا أريد أن يتدبى أخواننا الطلاب أنه ليس لمجرد الدعوة تثوت القرية أنا أقول ما الفرق بين كوفرين يذكر في مثل هذا الحديث وبين كوفرين يذكر في حديث الآخر وكل من الأمرين الذي أدوط به الكوفر في كتب من مصير عمل نعم أي هو العمل لماذا هذا العمل كفر ردة وهذا العمل ليس كفر ردة مثلا قال عليه السلام لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم نقاض بعض هل هذا كفر ردة أم درها ردة كذلك نهلا القول عليه السلام الأحاديث في هذا آل الصلاة الكثير جدا شباه المسري صوخ وقتاله كبر ما هو الفارق بين كبر في حديث الصلاة وكبر في حديث القتال لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الدليل يفرق أهل السنة والجماعة الذين نقضنا عنهم آلغا أن العمل ليس شرق وإنما هو شرق المال ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساعد القيام به والعمل به وما نقلته عنهم آلغا لم يعمل خير القوم هذا تأويل وإن وصح التأوين في نص كهذا منكر أن يصح التأوين في نصهم أيضا وأنا أريد الآن أن أجد النظر بأن أؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة في دند حول تكفير المسلمين بسبب إهمالهم آه لقيام عملهم أمر الشارع الحكيم به هؤلاء ينفقي ان لا يأتوا بشيء لا بعض من اهوائهم او لنقل من جهلهم بل لنقل من علمهم لان علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلام وهنا لا بد من ان ذكر لما ان دائما وابدا حول قوله فعالها ومن يشاقق الرسولة من بعد من خليل للهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين هؤلاء لا يقيمون وزنا لهذا المقبع من هذه الآية الكريمة يعني عندهم الآية سواء آمنوا لهذا المقبع ومحلاه أو لم يؤمنوا في الذي يؤمنوا به لا ترق عند أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لولدان لو وليه ما ترى الله لا ترقى بين ما لو كانت بهاية مهكب الآية وبين ما هي عليه أندلت ويكتبه غير سبيل المؤمن فنحن نسألهم هذه التآوين وهذه التفاصيل التي تأتون بها من حيث اللغة العربية الأمر وازع جدا ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف بعد التآوين امام الناس وبخاصة بالأكاد من الاهل الاعواء اذا ما هو الامر المعاصم القوة في الموضوع ورهوه الى ما كان عليه السلام هؤلاء كما انهم لا يؤمنون معنى هذه القطعة من الاية ويرتبع غير شبيل المبنين هم ايضا انا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قولي عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الفلافة الراشدية من بعدي. لا يؤمنون بمثل قولي عليه السلام علي السلام عن الفرقة الناجية على هي الجماعة لأنهم خرجوا عن الجماعة وعاية الرواية الأخرى هي ما أنا عليه وأصحابي لا يقيمون رزنا إطلاقا لما كان عليه السلام الصالح هذا يكفينا في ليال خروجهم عن نهج السنة الصالح وبالتالي خروجهم عن السهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنه كان مثل شيء انت بتواخره كمان كثير من بلد موبايلك كومك اخاش خروج خاطر قال على كلمة الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء يقول فيها أن رب الكفر جاء ملكرة تدن على أنها كفر احتقادي أما إذا جارت معارفة بالأل ونفضا فإنها تدل على الكفر الاعتقادي. لا قلت الاحتقادي ربنا لا شح أمنا الحديث لا لا الحديث الكفر بين ال بينهم ولينا الكفر تكتبط الله نعم فنقول لك فأتم فلن يقول كفر أو كفر الكفر, الكفر. هذا هو الكفر الاعتقادي. معنى؟ نعم المسألة هنا تكون فرعيا والموضوع ليس فرعيا فإنما هو أصل فنحن نعلم أنه بعض الحنابلات يجالون إلى اليوم يفتون بأن ترك صلاة كفر ردة لكنهم ليسوا كذلك، ولا يتضبون الخط الذي يمشون عليه قوالك فلو سلمنا لهم جدلا بنفس هذا الذي ذكره الشيخ ابن تيميد وضبنا النظر عن النصوص الاخرى التي نكرها خلصة في لسارة الصلاة التي تعرفها اذا صرتنا النظر عن هذه المسألة بالذات لان الادلة فيها متقابلة لكن لكنهم انهم اذا وفقوا للصلاة في تكثير تعرف الصلاة لذلك لا يعني الطلب تكثير المؤمن في اي عمل ينفرد عليه لا يقوم بيش ها هنا المعنى انه قاعدة سبيلي لكن يكون قاعدة شوال كما هو بالحنابل مظلا هم لا يقولون بصحة مذاب القواري بل هم ضد هذا المذاب لكن هم التقوا مع هؤلاء هذه عبارة اصف هؤلاء التقوا مع الحنابلة ان يكون بتكثير تلك السباة لكنهم خرجوا عن العنابلة وعن الشاشعية والمالكية والعنابلية وعن بعض المسلمين في قولهم لتكفير التابك للعمل كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلاً طبعاً عن لا يكفي إنما مختبع العمل بينما الحديثة التي تعرفنا جيداً والتي منا. بعض أجزاء حديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراء من النار فأن كان في قلبي مسخل ذرة مسخل ذرة من إيمان هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلوط في النار وهذا هو من معاني قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شبك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء بعد إذن مضح. أعطيك مثالا على ذكر هذا المصد حديث الشفاعة الطويل سجل أحدهم سؤالا فقال والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر حوج يخرج من النار يراه بآثار السجود فعجبت منه أن بقية مصد ثم يقول الجبار وشفعة الملائكة والنبيون إلى آخره هما فيخرجوا من النار في الواية مسلم ومن لم يعملوا خيرا قبل قد امتحرشوا إلى نهاية الحديث فيغلجوا من الجنة فيقولوا أن الجنة الأهل الجنة هؤلاء قد قرأ الرحمن قد خلهم الجبار بغير عمل عنه ولا خير قدموه فأجاب بهذا الجواب وعين واضح عدة ولم يؤمن كيف يمكن بعض من صنع سؤالة.. يعني تنظر بهذا النص يعني معناه هذا يعني أعطيك نسال للأمثلة كثيرة شيخا السؤال الثاني ما رفع بقول المتاول الذي يقول أو يفعل فعل الكاثر أو قوله الضابط بين البشر مقبودا لكنا نراهي على ما في القلوبنا أنا ما أسألت كما تعلمون يضللون المرية ويضللون المؤكلمة لكنهم لا يخشرونهم خحة هذه الروايه من حيث السند لأنه لا لم يتحدي العقود على السند لكن المعنى هو معنى صحيح بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليهم لأننا نعلم أن المؤاخرة هو كالإيمان فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم بإيمانه ومن كفر دون قصد للكفر لا يحكم بكفره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من منعه وهذا حديث أحاليه كثيرة كثيرة جدا منها مما له صدق من قلت آنفا عنهم من الغلو من قولهم ان من فعل ذائل الكفار هو كافر سبحان الله ما هو الظليل سيعودون الى الدعوة التي لا أصل لها وهي ان الإيمان يسلم العمل نحن نقول الإيمان الكامل يسلم العمل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 والأحاديث التي تفى جعواهم الحديث الذي رواه لهم رحمة وتربذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مر بشجرة ذات أنواب فقال بعضهم نجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر هذه السنن أو السنن لقد قلتهم كما قال قول موسى لموسى إجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة إلى مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلًا وعندما قصد أمار الماسر ونقول قول من تارة إلا من أكره وقلبوه من مديمان كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثي آرفا حيث جاء في حديثي لم يعمل خير قط كان في من قبلكم رجل لم يعمل خير قط فلما حضرت له جمع بني حوله وقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال لئن قدر الله علي لا هزابا شديدا فإذا أنا مت فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذر نصفه في الريح ونصفه في البحر فلما مات فأعدوا ونسأل وصيته فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان فلانا قال الله عز وجل أي عمدي ما حملك على ما القعد قال خشيتك قال إذا فقط غفرت لو كان كفرًا الكفر لا يُتَبَع بالمص الآية ليست كفرًا لأنه لم يقصد الكفر. إذا هذا من أدلة بلاد هؤلاء وأنهم يتبعون ما تشابه منه اتِّصال بدنة واتِّصال تأويله. نعم هل يَتَمُشُّ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟ لارتكابه محرما ما او او الى اخره بانه قد استحله فامر بقتله كيف هل يلزم اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان قد اقترف ذنبا الله أكبر ان يكون بمجرد اقترافه مستحلا فيكون بهذا الاستحلال كافرا هذا من كذباتهم اي وحديث الحديث وحديث التي زند وقال عليه السلام في حقها لقد تابت توبة لو قسمت علىها المدينة لوسعتهم مع أنه أقام الحد عليها هذا من أكاذيبهم أيضا ومن أعراضهم لكثير من النصوص التي تخالف أهواء قال ولذلك أما أرى أخي فائدة كبيرة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال لأن هذا باب لا ينتهي اذكر حديث الشيخ فرون حديثة الشيخنا على يعني. عن البراء ابن عازب. قال لقيت عمي ابا برد ابن ايام معه لواء قلت أي عم اين ذاهب قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اذهب الى رجل تزوج بامرأة ابي فاقتله ايش ان هذا النرف دليلا على ان من امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور لازم من هذا انه استحل ذلك اخي انت ما دليل على أهلا. انه تزوج وهذا استحلال يا اخي وخلتنا الذي يقتل النفس المؤمنة اليس استحللنا نعم طيب هل هو كافر ليس بالابد ايش الفرق بين هذا و كما قلت لك انا ايش الفرق بين الكفر في عمل وكفر في عمل إيش الفرق؟ لا ها عارف من هذا يعني ممكن الإنسان ان يضع احتمالات في نصوص الكتاب الشفنا أنصارا يمكن تعرفون أنصارا يحتجون ببعض نصوص من القرآن على تسلية ما على كفر إذن لا لا يمكن وضع حدودها الا ان نتبع السنة الصالحة تماماً. هذا هو الحكم الفصل بيننا وبينه، وإلا سيأتونك بكل دليل ويحطون له يضعون له تأويلا حتى يتطالق مع آوائهم ولذلك قلت لك هذا ما لا يلتري يعني سكان شيخ العيق فر. انه افراد الشبهات لا تفعل اصل وصول كاملة مينو. يعني كل الكلام اللي اتطلت لها دول قضية تحريف ومستدلال ومزلت وقضل اليمان ومشاعة انه في اصل اخر دولت الاقصام قضية انثلة شبهاتي يا يا الله هل انت اولا عن تقصيري ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر. لا لكنه يؤخذ. يؤخذ لكن لا يكفر. نعم. الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أمر الذي لا يعذر بجهله ليس كذلك. يقصد الكفر. الجاهل الجاهل الذي قصد بجهله يعذب الكفر هذا أمر الذي لا يعذر لا يعذب بجهل. <تصفيق> بس تظنك سابق لأوازمة إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل. هل هو يعلم أنه كفر شراد؟ لا يعلم. يعلمه نعم بها بها دون كد نعم أما بدون كد ما يصل <تصفيق> وحينه لا ترق بينه وبينه يعني حين يكون سؤالك ولم آخره نعم. شكلي محضن لأنه إن كان يعلم أن هذا الكفر كفر شرعا يعلم فهو العالم سواء ولذلك أنا خشيد أن تطيق عليه الكفر وهو يجهل مع أنه قاصد الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعا فإذا نقول هذا لا لكن إذا كان عالما فلا فرق ايضا بينه وقد وصلته بانه جاهد وبين غيره وقد وصلت عالم لانه اشترك كلاهما في معرفة ان هذا الكفر وكفر كفر شرعا ايضا لا عذر لهذا اخيرا ما رده على من يقوله ومن يشاطر الرسول بعد ما تبيع له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, غير سبيل المؤمنين قال كثير المؤمنين هو الكتاب والسنة هذا <تصفيق> ما أشرت جدي آلفا رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو كانت ومن يشاخق الرسول من بعد ما تبين ذهن هذا ده نوله ما تولى هذا ذهن يترفع الكلام إلهي عن أن ينسب إليه ليس في القرآن كلمة فضلا عن جملة كهذه ويتمع غير سبيل المؤمنين إلا وضعت لقصد فراية عظيمة جدا وهذا من جملة التأوي التي لا تنتهي والنشميها بال... بالاسم الصحيح من جملة التعطيل الذي يوصف به معطلة الصداد ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة عليكم السلام وبركاته إذا بعض الصحابة ذعلا انظر الآن كيف يمكشف ضلاب هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جبماً منها ماذا يقولون فيما إذا جاء بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة هياكذون به أو بها أم يقولون نحن رجال وأم رجال ما لا تفهمه هي. لا يقولون أن نحن رجال وهم رجال. لا. لكنهم يقولون تأدبا أن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهم كالذي تلزم نفسك فقط به. حتى اليوم. لا يقولون أن نحن رجال وهم رجال. لا. ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة بالثالين؟ او ما اوظرواه من فتوى هل يتبنون هذا الشعل او هذه الفتوى ام يقولون نحن رجال او رجال لا يقولون واقعنا او حال يعني المعطية التي بين ايدينا والظاهر الذي نراب بين ايدينا ليس كما تصوره ثلاث الامة الاولى الله نعم يعني يسرون فهمهم على فهم اولئك نعم وما معنى ما انا عليه واصحابي ايضا لغاية من تحريفه ذكر الشيخ سفا ارجو يعني ذكر حبيب صدق. نعم قال المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثير الايمان تلبحا لو اقطع احدهم وان لم يقصد فان هذه لا تؤثر في البحر بينما من دونهم قد يتكلم أو يبعل وعنده ماء قليل يمثل بالإيمان الماء ماء قليل لو قبعت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجفته وأصبح غير طائر قابل للطهارة أو للططير كلام شائري جميل نعم لكنه حيث عن الجواب وهي عليك للشؤال أنا ما أسأل عن الفرق بين الخطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الاعراب في هذا الكلام الشاعري الجميل. لما أنا أسأل إذا فعل بعض الصحابة فعلا بعض أو أفسعوا بحزبه وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفه؟ هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم؟ لأنهم أطهر قلوبا. و أغزر علما و آخر ما هنالك من الصفات معروفة جدا تعلوا السؤال الواضح هل عني أحضر الجواب غير المرة الجواب الجو... المثل الثاني أنهم هم أولى, أولى منهجا وفهما من غير لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول الجواب الأول أما ال... الحق أن يكون هؤلاء هم أولى منهجا وفهما <تصفيق> أنا أسألك مش عن رأيك نظريهم جوابهم الثاني لكن التأويل لا يا يأبى بأ إلا بالتقصيد أو, أو, أو إلهي لا يتنذبون ويتأذبون أن يجاوبوا عن هذا السؤال بالجنة الأولى أسأل عن عملهم تأويل عملهم عملهم؟ آه. هذا الذي يعملون به؟ عملهم دمعي. في المسألة التي عملها الصحابة والله الجواب يعني لانك انت بدخول يتقدمون يعني لغضا نعم لكن هناك فتوى صدرت منهم لنضرب مثلا انا قلت اعرفا من بعض اردت التدرج اردت التدرج وما وصلنا بعد الى درجة الثانية لا نزال في الدرجة الاولى قلت بعضهم بمعنى يشمل واحد الاكثر نعم الان اضرب مثلا من الناحي العملية بحيث لا يمكن ان يقال عنهم وحكاية عنهم أنهم يتأذبون لهم أنا أسأل ماذا يفعلون عاملا هناك حديث في صحيح مسلم نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وفي لغة زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في لغة الحديث أنس المالك خادم الرسول عليه وسلم كما هو معلوم فالأكل قال شرب شرباً. نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا وبخاصة أننا لا نجد في السنة قبل القرآن ما يقالق هذا الجواب من هذا الصحابي الجديد نحن الآن عملا لا نفرق بين الشرب قائما والأكل قائما كما أننا لا نشرب قائما وإننا جالسا كذلك ذا نأكله قياما وإنما جاء شراء هم لا يفعلون ماذا يفعلون؟ أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون مكتفون لطريقة الثلاث ما أظن لأنهم يحاجون إلى ذلك وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه حكاية صحيحة وليس من باب يحسرني الظلم فأنا أرجو أن يكون هذا حكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم لأننا أخذهم نأخذهم من هلاء من هذه الجزئية نقيم عليهم من هلية لماذا أنتم الآن اتبعتم السلب في هذه الجزئية بل اتبعتم شخصا واحدا بينما كان كلامي مستادق بعضهم يشمل الواحد وثنين أكثر من ذلك فأنت أجبت الجواب يخالف هذا الجواب الآن لماذا؟ لأنني طورت طورت السؤال, طورت السؤال. بناء على تطور جبتك عنهم. قلت إنهم يتعذبون بالرغم. طيب ماذا يفعلون في العمل الذي يعندوه؟ هذا ما عمله على صاحب واحد. قال أكل شر. إذا نحن رأى السلف أقل إن شاء الله نحن أيضا لا نأكل من قياء. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم. قالوا يكون هذا عنهم صوابا. إنهم يتناولون شر. نقوله. بأي حدة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجنرية أنتم مبينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو من هذه الجنرية بكثير خاصة بما يتعلق بالعقيدة وبصراء خاص ما يتعلق بالتكفير واضع يا الله يكفي يا أبا الحارث هو فكره انه انه يمكن في بعض الاخوه الضفهه بس كلمه في السيد سلام شيخنا قضيه من ثلاث شيخنا نتكلم عن الفطريه للامام الشافعي رائع جدا يقول فيها شيخنا في كتاب الموفقات في الجزء الثالث صفحه 77 يقول يجب على كل ناظر للتدين الشرعي مراعاه ما فهمه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به فهو احر بالصواب واقوم في العلم والعمل اي <تصفيق> بالله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تص ومن رسول الله ومن اتبعه صلبنا صالح الله كان يمتل عبارة وينسيبه الى بحنيفة محمد المثلين وربيعة فيقول يقولون رأينا لمن بعدنا خيروا لمن بعدنا خيروا لمن بعدنا لما كان رائد صلاح من بالنسبة من بعد مما بأولا؟ كم سؤالنا خير سيك؟ جدنا أولونا الشريعة. هنا. هنا. يتابعونا بالشريعة قول ابن عباس صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ومن لم يقصد ما أبلغه قلائكم الكافرون تأدبه. لأن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا هما ضاه بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأدى بتشريعات مضاية بتشريعات الله. ده. أقضى هذا في من غير وبدل في نظام الحكم من, من ملكي الى يعني من شورة او خلافة الى ملكي وإله طبق فأرجو الجواب عن هذا لا يفيد منهم شيئا هذا التأويل العزيز لا بسهل لأنه أولا في أي تأويل من لأننا سنقول لهم ما دليلكم على هذا التأويل فَسَوْفَ دَا يَحْرُونَ جَوَابْهَا هَلَهَا أَوَلَهَا ثانياً الآية التي قال فيها عبد الله بن عبد الله سعيد الكلمة معروفة وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهَ فَأَوْلَئِكَ وَمُنْ كَهْرُونَ بماذا فَسْفَرَهَا قُلَّمَاءَ التَفْشِيرَ سيأوذ المناقشة من أولها قلل على أن الكفر كثمان كفر اتخاذي وكفر عادي. وقالوا في هذه الآية بالذات من لم يعمل بحكم انزله الله فهو في حال حالتين إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا من أهم السعرق بذلك عامنا وإما كبارا بهواه لا عقيدا فإنما عملا كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلاك أنفسهم وهذا بالنسبة الكفر الأذكى وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم البرادي وفيهم الجالي وفيهم الثالث وما إلى هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل منذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا فقالوا الحكم الذي أنزره الله إن لم يعمل به اتخاذا هو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم لكنه تتارى في تطبيقه هذا هو الحكم العملي إذن هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعه من المفسرين والفقهاء والمحذرين إذن تم خالقه الفرقة البالية وبهذا الخدر الكفاء والحمد لله رب العالمين فكره أنك معرض كلامه إذن فقر أين عمله أن نفسه نسوة فقر في هذه المسؤولة؟ هو كلام فقر يعني له علاقة من لكن أنا كل هذا كلام شعري جميل لكن ليس جوابا لي هو مازر ما أدري وماذا وما أدري. سأخبرك. لدي نائج لك في في أثر علي رضي الله تعالى عنهم مثلا وهو مش بكون أو أو خصمه. فمع قال عبد من الكفّي وجدتها في سورة الكوفة اللي مثل ووجدتها كذلك في مصمت ابن أبي شيبة. لكنها ليست عندي هنا. ممكن إذا بك او أو عفتهن الأخ الشيخ علي يعني يفيدك منها. ما صمت السائلة. نعم. في عن على الصخر. نعم. كنا نالزم الصخر من الصخر. أما المصابيح عمرها سهل يعني. هذا الكلام جزاه الله خير. طيبا. الله خير بشيء. را سبحانك اللهم بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. الاستغفار خالد العلي.